ilaahi ilaahi ilaahi wa khalaqi ilaahi إليك لدى الإعسار واليهوسر أفزعوا إلهي لئن جلت وجمت خاطئ وأوسع إلهي وخلاقي وحرزي ومويني لدى الإعسار واليوسر أفزع إلهي فاعفوك عن ذنبه أجل وأوسع إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاة في تسمع الى الله ترى حالي وفقري وفقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع الى Without من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل قائف لك أخضع إلي وخلك وحر فعفوك عن ذنبي أجل وأغسام إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا ما يوم لا بنو أفزع إلهي لأن جلت و جنت خطيئتي جازة طاودة وعتلت وصفحك عن ذنب أجل وسع إلىه ذنوب وعتلت وصفحك عن âm đi À lu sauÊ Kanslige og kæ segue uma